من أصحاب النار أم هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويرجو رحمة ربه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 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي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 وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماء فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا ثُمَّ يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره لِلْإِسْلَامِ فهو على نور من ربه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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني قشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 قد قالها الذين من قبلهم فما أظن عن ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا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 ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين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 بلى قد جاءتك آياتي فكذبت, فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ويوم القيامة, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وجوههم مسود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 من نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظرون أشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب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 استقروا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها.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 سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده